بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه أما بعد أيها الإخوة المسلمون في كل مكان أيها الإخوة المجاهدون المرابطون على ثغور الإسلام في وجه الحملة الصليبية الصهيونية في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان أيتها الليوث المطاردة لفلول الصليبيين وعصابات المج... المأجورين في جبال أفغانستان ووديانها وقراها بل وفي عاصمتها كابل الجريحة تحت أعلام الصليبيين إليكم جميعا أتشرف بتقديم هذه القصيدة المجاهدة لكاتبها الشاعر المجاهد مولوي محب الله القندهاري رب السيف والقلم وحامل الرشاش والمصحف الذي عرفته حلقات العلم والدرس ومعسكرات التدريب وثغور الرباط وميادين الجهاد منذ الحملة الروسية الشيوعية على أفغانستان حتى الحملة الصليبية على قندهار حاضرة الإمارة الإسلامية ولما وصلتني هذه القصيدة بعد طول القطاع بيني وبين ناظمها وهو الأخ الحبيب والرفيق الشفيق والناصح الأمين الذي طالما حمل هم أمته بين جنبيه وعانى مشاكل الجهاد والمجاهدين وبذل كل وسعه في جمع شملهم وتوحيد كلمتهم أقول لما وصلتني هذه القصيدة أحسست أنها قصيدتي وقصيدة كل مهاجر مرابط فقد أحبابه الشرفاء وإخوانه الكرام في ساحات أفغانستان الطاهرة في وجه صليبي العصر وأعوانهم قطاع الطرق وبائعي دينهم وأعادت إلي هذه القصيدة رؤاهم الندية وذكرياتهم, وذكرياتهم الغالية وخاصة ذكرى أخي وأخي مولوي محب الله وأخي المجاهدين المهاجرين المرابطين القائد الشقيق أبي حفص المصري مثال النبل والسماحة والأخلاق الراقية والأدب الرفيع والتعالي عن الصغائر الذي إذا تذكرته ذكرك بأبي عبيدة البنشيري وعصام القمري وخالد الإسلامبولي ويحيا هاشم رحمة الله عليهم وعلى شهداء المسلمين أجمعين بيض الوجوه, بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول الفتية البيض الأماثل أكملوا خلقا ولينا لم تبقى أنفسهم وكانوا بهجة للناظرين ذلك الجبل الراسخ من جبال الجهاد والله حسيبه الذي ترقى في سل في سلم القيادة حتى نال أعلى رتبة جهادية رتبة الشهادة في سبيل الله في قندهار المجاهدة وأعظم بها من رتبة نسأل الله أن يتقبله ويعوضنا والمسلمين عنه خير العوض أقول أحسست أن هذه القصيدة قصيدتي لأنها فجرت ما في صدري من شجو وشجأ ورددت ما في جنباتي من هم وألم ومسحت ما في نفسي من كلل وتعب وجلت أمام عيني فجر النصر المرتقب في مشوار الجهاد والتضحية ولذا فقد وجدت نفسي مدفوعا إلى أن أقدمها إلى إخواني إلى إخواني المسلمين سائلا صاحبها العفو عن عدم قدرتي على استئذانه في إلقائها وإن كنت أوقن بما أعلمه عنه من سماحة وكرم أنه بد مسامح ومتفضل كما عهدناه في حيائه ومرؤته وعذري في تقديمها دون استئذانه أني أردت المساهمة في نشرها بين المسلمين عامة والمجاهدين خاصة الذين سيجدون فيها ما وجدته من معاني النبل والثبات والصبر واليقين ونغر في ذلك فصاحبها وهو الشاعر وهو المجاهد صاغ بفصاحته الأصيلة وشاعريته الصادقة ما يمس وجدان كل مسلم وكل مجاهد وكل مرابط وكم كان حبيبا إلى نفسي أن أسترسل في الحديث عن شاعرنا وقصيدته ولكني أترك السامعة مع هذه القطعة النفيسة من الأدب الإسلامي الجهادي جزى الله صاحبها عن الإسلام والمسلمين والجهاد والمجاهدين خير الجزاء دموع في مآق الزمن قصيدة رثاء لشهداء الحرب الصليبية في أفغانستان لمولوي محب الله القندهاري هو الدهر والأقدار يجري بها الدهر فما لمرئ نهي على الدهر أو أمر فصبرا ولا تجزع لما فعل القضاء وإن جل خطب الدهر واستفضع الأمر إذا حل عسر فاصبرا لزواله فإن جميل الصبر يتبعه اليسر وإن لم تطق صبرا بأول صدمة تصبر فإن الصبر يأتي به الصبر وإن لم تطق صبرا بأول صدمة تصبر فإن الصبر يأتي به الصبر تصبر ولو ان الذي عان صبره مصابك هذا قد يكون له عذر مصاب به هانت مصائب أمة على عتبات الكفر ينحرها الكفر مصاب بمن من فقدهم تدف السماء وتنتحب الأرضون والبر والبحر كأن المنايا إذ تغير وتنتقي لديها دليل بيننا ولها وتر فسبحان من أغرا المنايا بأهله كأن لها ثأرا وليس لها ثأر ليختار من يختار منهم ويستفي له الحكمة العليا له النهي والأمر توخر ردا فاختار في الناس وانتقى خيارا كرما مثلما ينتقد تبر عصائب الزاع من الأرض كلها يوحدهم دين ويجمعهم فكر عصائب الزاع من الأرض كلها يوحدهم دين ويجمعهم فكر توحدهم في الله أقوى عقيدة ولا نسب غير العقيدة أو صهره فما جمعتهم في الأصول قبيلة وما ضمهم حي ولم يحوهم قطر دعتهم ثغور العز دعتهم ثغور العز من كل موطن فطاروا صراعا ما لهم دونها ما لهم دونها صبر دعتهم ثغور العز من كل موطن فطاروا صراعا ما لهم دونها صبر ثبات ووحدانا من الأرض كلها يوحدهم هم وأوطانهم كثروا نفى عنهم هم التنعم همهم فأبدانهم شعث وأثوابهم غبر نفى عنهم هم التنعم همهم فأبدانهم شعث وأثوابهم غبر نحافا وصمرا كالرماح تراهم وتحمد عند الطعن شعث القنى السمر ويحمد في العضب البلا وهو قاطع ويحسن في الخيل المسومة الدمر مضوا يشربون الموت كأسا شهية ولو أن طعم الموت مستثقل المر مضوا يشربون الموت كأسا شهية ولو أن طعم الموت مستثقل المر ولكن في ذات الإله ودينه لمن أشرب الإيمان يستعذب الصبر أبوا أن يعيش كالعبيد بعالم تحكم فيه الظلم واستحكم الكفر فليست تطيق الضيمة نفس أبية ولا يقبل الإذلال في دينه حر ففي الأرض من أن للكريم عن الأذى وفي الموت منأن عنه إن لزم الأمر فما, فما عاش من عاش الحياة بذلة ولو طعل ذاك العيش ما بقي الدهر وما مات من في الله ماتوا وما مات من في الله ماتوا فمبتدى حياتهم من حيث ينتهي العمر اولئك اخواني على كل جبهة بها منهم ذكر وفي صغرها قبر اولئك اخواني على كل جبهة بها منهم ذكر وفي صغرها قبر قبورهم بين الثغور غريبة يباعد منها السهل والجبل الوعر وكم من غريب في بلاد غريبة وفي الملأ الأعلى له الشأن والذكر وكم من غريب في بلاد غريبة وفي الملأ الأعلى له الشأن والذكر تقل هناك الباكيات عليهم وفي أرضهم باكون لو علموا كثروا فقل هناك الباكيات عليهم وفي أرضهم باكون لو علموا كثر تعمر آفاق الثغور قبورهم وأوطانهم منهم مرابعها قفر سقاهم إله العرش من بحر جوده حيا مستمرا لا بطيء ولا نزر أولئك إخواني فمن لي بمثلهم, بمثلهم يستنزل النصر والقطر أولئك إخواني فملي بمثلهم بمثلهم يستنزل النصر والقطر رفاق بضرب العز والمجد والعلا فصحبتهم فخر لمن همه الفخر وعز به يثنى على المرء في الدنا ودين به في الله يلتمس الأجر وكانت بها الأيام أحلى من المنا فطابت بها الدنيا وطاب بها العمر لئن كان أفناكم من الدهر صرفه فإن لكم ذكرى سيفنى به الدهر لدى ذكركم تحيا المحامد والعلا وما مات من في ذكره للعلا ذكر فإن سترت تلك القبور جسومكم فثم خصال ليس يسترها قبر فثم التقى والجود والحلم والنقى وصدق اللقاء يوم الكريهة والطهر مغاوير في الهيجا مصابيح في الدجا بكم في ليال الكرب يستطلع الفجر مغاوير في الهيجا مصابيح في الدجا بكم في ليال الكرب يستطلع الفجر تجودون بالأرواح إن ضم غيركم وما تستوي الأرواح في البذل والوفر من المجد من المجد نلتم غاية بعد غاية يقودكم عزم ويدفعكم صبر ونلتم خصالا لا يغير أهلها إذا حل عسر بينهم أو أتى يسر وثم خصال دونها في علوها وإشراقها في ليلنا الأنجم الزهر ولو رام شعر حصر كل خصالكم لأحصر ثم الحصر وانقطع الشعر ولو النمر أن أنجاه بر من الرداء لأنجاكم مما أصابكم البر ولكنها الآجال ولكنها الآجال حان حينها فما لمرئ بر يقيه ولا بحر شربتم بكأس قد سقيتم بمثلها مرارا وما في ذاك عار ولا نكر ففتكتكم في الكفر لم ير مثلها وما فاق حتى الآن من هولها الكفر ففتكتكم في الكفر لم ير مثلها وما فاق حتى الآن من هولها الكفر ولا زال مصعوقا بها مترنحا كأن به سكرا وليس به سكر من السكر ما تأتي به الخمر غالبا ومنه الذي يأتي به الذعر للخمر من السكر ما تأتي به الخمر غالبا ومنه الذي يأتي به الذعر للخمر فلله عزب من أولي العزم صادق ولله صبر ما رأى مثله الصبر فلله عزم من قول العزم صادق ولله صبر ما رأى مثله الصبر ولله ضرب لم تر البيض مثله ولا سمعت عنه الردينية السمر ولا فعلة في الفك ولا فعلة في الكفر كانت كفعله ولا فتكة فيه عال ولا بكر نطح بعزم هامة كفر نطحة تهشم منها الرأس وانقسم الظهر فخرت قلاع الكفر للأرض بعدما تبخر منه الشطر واشتعل الشطر فخرت قلاع الكفر للأرض بعدما تبخر منه الشطر واشتعل الشطر فقامت من الهول الرهيب قيامة تحير في أوصافها الفكر تحير في أوصافها الفكر والشعر وأضحى حما الأعداء للنار مرتعا وكان حما حضرا وما نفع الحضر ففروا فرارا يجمحون كأنهم من الذعر في ايران تملك هذا الذعر فأدركتم ثارا من الكفر ضائعا بفار كهذا الثار فليدرك السأر, السأر فادركتم ثارا من الكفر ضائعا بفار كهذا الثار فليدرك السأر, السأر فانهلتم منه الردى ثم فرتوا وعل ولم يعجله عن علله الصدر شفيتم, شفيتم صدورا ملؤها الغيظ قبلكم ألا بعد طول الغيظ قد شفي الصدر وأيقظتم التاريخ بعد سباته فقد نهضت حطين واستيقظت بدر وأيقظتم التاريخ بعد سباته فقد نهضت حطين واستيقظت بدر كتبت نشيدا خالدا بصنيعكم تغني به الدنيا وينشده الدهر سنبقى سنبقى كما كنا على العهد بيننا غزاة بنا يشقى وقد شقي الكفر سنبقى كما كنا على العهد بيننا غزاة بنا يشقى وقد شقي الكفر نذلل سبل المجد بالبذل والعطاء وبالصبر للأعداء إذا جزع الصبر عن الدرب ما حدنا على العهد لم نزل إلى أن يحين الحين أو يسعف النصر عن الدرب ما حدنا على العهد لم نزل إلى أي حين الحين أو يسعف النصر إذا ما نزلنا ساحة الكفر في الوغى تفشى هناك الموت وانتشر الذعر فإن نحن, فإن, نحن نلنا فإن نحن نلنا ما نريد ونبتغي فذاك وإلا كان في موتنا عذر يذكرنيكم كل حزن يصيبني وكل سرور لي بكم عنده فكر يذكرنيكم كل حزن يصيبني وكل سرور لي بكم عنده فكر ولا عجب إن الشجى يبعث الشجى وكل سرور منه في جنسه ذكر إذا طلعت شمس النهار ذكرتكم وأذكركم ذكرا إذا طلع البدر وإن جنج الحليل جدد ذكركم وجدده فجري إذا طلع الفجر ففيكم ولو سطرت كل قصائدي لما بلغت في القدر ما أوجب القدر يعزي أخاكم أنه لاحق بكم وإن مد في الآجال وانفسح العمر يعزي أخاكم أنه لاحق بكم وإن مد في الآجال وانفسح العمر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم